وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار أن يكون لهم الخيارة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا لم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 وكفى بالله حتيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن, ولكن رسول الله وقاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وتذبحوه بكرة وأطيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم